بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال رحمه الله قال الإمام المصنف رحمه الله باب ما يصنع من أراد الاحرام من الغسل والتطيوب ونزع المخيط وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائضة تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت رواه أبو داود والترمذي وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد قال رحمه الله وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجاهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في ازار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال. بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد الحليفه متفق عليه قال رحمه الله وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به باعيره أخرجه قال رحمه الله وللإمام البخاري رحمه الله أن ابن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وعن أنس رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على على حبل البيداء أهل رواه الإمام أبو داود رحمه الله فلما فلما على, فلما, فلما على على حبل البيداء يعني يظهر جبل البيداء جبل يقول ان ان يكون المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على, على جبل البيداء أهل رواه الإمام أبو داود رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه الإمام البخاري رحمه الله وقال رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله فقال اني لا اعلم الناس إني لا أعلم الناس بذلك إنما كانت منه حجه واحدة فمن هنالك اختلف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذ الحليفه ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتي فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عن ثم ركب فلم استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل حين, إنما أهل حين استقلت به ناقته ثم مضى فلما على على شرف البيداء أهل فأدرك ذاك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين على شرف البيداء رواه أحمد وأبو داود قال رحمه الله ولبقية الخمسة منه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيرا طيباً مباركاً كما يحب ربنا ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ما زلنا في كتاب المناسك ذكرنا في الدرس الذي تقدم مواقيت الاحرام ومن أين يحرم الافاقي الذي ياتي من خارج مكه وبينا هذه المواقيت وانه لا يجوز لمن اراد نسكا من الحج أو العمر ان يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم حتى يحرم منها وبيننا أن اهل مكه يحرمون من مكه في حجهم أما في عمرتهم فيخرجون إلى ادنى فيخرجون الى ادنى الحل وذكرنا جواز الإحرام قبل الميقات الذي هو الميقات المكاني وإن كان أنه ماذا الأفضل أن يحرم من حيث عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت وبينا جواز الإحرام ماذا لأن الإحرام الزماني ينبغي ماذا أن يكون في أشهر أن يكون في أشهر الحج وبيان جواز دخول مكه بغير ماذا. بغير إحرام, إحرام لمن كان له عذر كالزائر والتاجر والحطاب والحشاش وغيرهما ثم ذكرنا أشهر الحج وأنها شوال وذي القعدة وذي الحجة وذكرنا خلاف العلماء هل هي يدخل فيها يوم النحر أم لا يدخل ومن قال إن شهر ذي الحجه أو ان أشهر الحج إلى نهاية شهر ذي الحجة جعل هذه مساله لم نذكرها جعل أنه يجوز أن يؤخر طواف الافاضه إلى ماذا؟ إلى نهاية ذي الحجة وسيأتي بيان هذه المسألة ثم ذكرنا ختمنا بماذا؟ بأنه يجوز الاعتمار في جميع أيام, في جميع أيام السنة يجوز الاعتمار في أي وقت وأنه لا يقرأ خلافا لمن كرهه في خمسة أيام التي ذكرنا ناسب ان يأتي المؤلف هنا بما يجب على المحرم وما يستحب له فقال باب ما يصنع من أراد الإحرام فيما يجب وماذا وما يستحب فكأن المؤلف عقد هذا الباب ليبين ما يجب على المحرم وما يستحب لمن أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المقيط وغيره فقال عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن النفساء والحائط تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت رواه ابو داود والترمذي. ولفظ ابي داود الحائض والنفساء إذا أتت على الوقت تغتسلان وتحرمان والمقصود بالوقت هنا ماذا؟ وقت الإحرام ليس وقت الصلاة مقصود به وقت الاحرام. تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت قال عن الترمذي عن هذا الحديث غريب من هذا الوجه وفي اسناده وصيف وهو ابن عبد الرحمن الحراني كنيته ابو عون وقد ضعفه غير واحد فكان الامام الترمذي يميل الى هذه الرواية لكن يغني عن هذا الحديث ما في حديث مسلم في حديث جابر الطويل تذكرونه حين قال حتى اتينا ذا الحليفه ولدت فولدت من فولدت اسماء بنت عميس فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع قال اغتسلي وماذا واستثفري بماذا بثوب يعني ماذا من اجل ماذا من اجل الدم واحرمي فامر عائشه ماذا فامر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس ان تغتسل ولما حاضت عائشه امرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالاغتسال فكان المؤلف أراد من هذا الحديث حديث ابن عباس ليستدل به على أنه يشرع الاغتسال للإحرام على أنه يشرع الاغتسال للإحرام فمن أراد الإحرام يقول ابن قدامة فمن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل في قول أكثر أهل العلم ويستدله الفقهاء بما ذكرنا بما رواه الترمذي وحسنه وكذلك بما رواه الترمذي ولم يذكره المصنف رحمه الله كان الاولى أن يذكره وقد حسنه الترمذي كذلك في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل فكأنه في هذا الحديث بيان أمرين الأول مشروعية التجرد من اللباس والثاني ماذا؟ الاغتسال للمحرم, الاغتسال للمحرم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقد ضعفه العقيلي ففي عبد الله بن المدني قال ابن القطان لا يعرف وقال الحافظ في التقريب مجهول الحال وكذلك أعل بابي الزناد ضعفه ابن معين والنسائي فيستحب الاغتسال للإحرام لأنها عباده يجتمع الناس لها فسن لها الاغتسال قياساً على ماذا؟ قياساً على, الجمعة قياساً على الجمعة وليس ذلك بواجب ليس الاغتسال للإحرام بواجب في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب وأوجبه ابن حزم على النفساء فإذا نفست فإنها ماذا يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لأمر النبي لأسماء بنت عميس رضي الله عنها وأوجبه ابن حزم على النفساء فقط وقد صح عن ابن عمر قوله من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة يقول ابن عمر من السنة أي سنة؟ سنة مرفوعة لا يقول الراوي هذا إنه يقصد السنة المرفوعة من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة وكان ابن عمر يفعله الحديث اخرجه البزار والدار قطني والحاكم والبيهقي قال الحافظ من حجر اسناده صحيح اسناده صحيح فان لم يغتسل يتوضا فان لم يغتسل يتوضا فان لم يتوضا هل يسن له التيمم لا يسن له التيمم لانه غسل مسنون فلم يستحب عنه ماذا عنه التيمم عند عدمه فيقال كل غسل مسنون ماذا لا يستحب عنه التيمم خلافا لمن قال أنه يتيمم لأنه ما المقصود من الغسل التنظف ولا يحصل بماذا بالتيمم لا يحصل بالتيمم نعم ثم ذكر حديث عائشة هذا كان الأمر الأول إذن هو ماذا أراده؟ الاغتسال حكم الاغتسال وبيان الاغتسال الثاني حكم التطيب وعن عائشه قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ماجد ما وفي لفظ بطيب, بطيب ماذا من مسك وفي لفظ بطيب ممسك يعني من مسك وفي روايه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب باطيب ما يجد ثم تقول عائشه ثم أرى وبيس وبيس ماذا بريق، ثم أرى وبيس بريق وقيل الوبيس هو ماذا زيادة على البريق أشد من البريق والمراد به التلألو يكون متلأل وأنه هذا التلألو يدل على ماذا على وجود عين ماذا عين الطيب جرم الطيب موجود على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجهما أحمد وأخرجهما البخاري ومسلم وأرى أورد المؤلف هذين الحديثين ليستدل بهما على أي شيء على استحباب الطيب للمحرم لاحظوا معي حديث عائشة كنت طيب النبي عند إحرامه بأطيب ماجد يدل على ماذا؟ على ماذا ذكرنا من استحباب الطيب للمحرم سؤالي هنا لماذا أورد المؤلف الرواية الأخرى يكتفي بهذه الرواية كان للنبي إذا أراد أن يحرم تطيب بما أطيب بما أجل ثم أراه بسنعم. احسنت استدامة الطيب فكأنه يقول أنه يسن الطيب للمحرم وماذا ويجوز استدامة الطيب للمحرم ما معنى استدامته أن يبقى أثر الطيب ماذا في بدن المحرم وسنناقش هذه المسألة بعد قليل إذن حديث عائشة دليل على استحباب الطيب لمن أراد الإحرام في بدنه خاصة ليبقى أثره أثناء إحرامه وهذا القول باستحباب الطيب للمحرم في بدنه هو قول الجماهير من السلف والخلف وعامة الفقهاء لعموم الأدلة الواردة في ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أن عائشة كانت تطيبه صلى الله عليه وسلم وذهب ابن عمر ومالك والزهري وبعض أصحاب الشافعي إن إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام وسيتعرض لها المؤلف المسألة إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام واستدل بماذا؟ بما سيأتي في باب محظورات الإحرام من حديث ابن عمر ولا ثوب ماذا مسه ورس ولا ولا زعفراء وهو إشارة إلى ماذا النهي عن الطيب واستدلوا بحديث يعلى بن أمية في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمضخ ماذا متمضخ بماذا بالخلوف الطيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك الطيب وفي رواية اغسله ثلاث مرات اغسل الطيب الذي بك في رواية بك ثلاث مرات فذهب مالك رحمه الله وقبل ذلك ابن عمر كما في الحديث الذي معنا لاحظوا في حديث وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة فابن عمر كان ماذا يقول لئن أتط... أدهن بالقطران خير من أن أتطيب فكان ينهى عن ماذا؟ عن الطيب وتبعه مالك رحمه الله في ذلك ودليل مالك حديث صاحب الجبه لما راه النبي صلى الله عليه وسلم متطيب قال انزع الجبه وماذا؟ واغسل الطيب ثلاثا وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك وسيأتي إن شاء الله غدا بإذن الله والجواب على أدلتهم ما هي؟ اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم طيب هذا قبل ماذا قبل الاحرام لكن عائشه تقول ثم أرى وبيص ماذا الدهن الطيب في ماذا الدهن في راسي ولحيته اجاب العلماء على هذا على استدلال المالكيه وقبلهم ابن عمر بثلاث اجوبه الاول كما قال ابن عبد البر لا خلاف بين جماعة أهل العلم والسير والآثار أن قصة صاحب الجبه كانت عام حنين بالجعرانه يعني أنها سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة كم؟ سنة عشر فيكون حديث صاحب الجبه منسوخ ثانياً أن حديث صاحب الجبه يعني الخلوف كان في الجبه لا لا في البدن ولذلك النبي قال ماذا اغسلها ماذا ثلاثا ونحن ذكرنا في أول الأمر استحباب الإحرام في ماذا التطيب للمحرم في ماذا في بدنه خاصة والوبيص الذي كانت تراه عائشة أين كانت تراه في مفرق رسول الله وفي رأسه وفي لحيته ليس في ماذا ليس في ثوبه وفي هذا جمع بين ماذا بين الأدلة أن نقول الذي نهي عن أن ماذا أن يبقى اثره في ماذا في ثوب المحرم الثالث أنه يحتمل أن حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الطيب يحتمل ماذا أنه استعمل الطيب بعد إحرامه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته. وقد يقال الجمع أفضل من القول بالنسخ لأن القاعدة عند أهل الأصول أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين لم يحتاج إلى ماذا؟ لم يحتاج إلى النسخ متى يحتاج إلى النسخ؟ إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة إذا تعارضت الأدلة وتقابلت وتمانعت الجمع بينها ماذا؟ فإنه يلجأ إلى النسخ يلجأ إلى القول بالنسخ وقد بوى ابن خزيمة عند هذا الحديث بابا لطيفا قال باب التطيب عند الاحرام ضد قول من كره ذلك وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانه يرد على هذا القول وسيأتي بيان حكم استدامة الطيب سيأتي في باب مستقل إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل إذن انتهينا من السنة الثالثة وهي ماذا استحباب التطيب الأول التجرد من اللباس والمخيط الثاني الاغتسال كما نص عليه الإمام الثالث ماذا؟ الطيب ماذا؟ أن يضع المحرم على نفسه ماذا؟ على بدنه طيبا ويتطيب وكما ذكرنا أن طيب الرجل ماذا؟ يظهر ماذا؟ رائحته أما طيب النساء فإنه يخفى ماذا؟ يخفى ريحه تطيب المرأة لكن ماذا بطيب يخفى؟ رائحته ثم ذكر حديث ابن عمر في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لفظ قبل ننتقل الحديث هذا في لفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وفي لفظ لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل وهذا يؤكد ما ذكره العلماء من أي شيء من أن الطيب انما كان على بدن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على فيابه وأحرامه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث ابن عمر وليحرم أحدكم في إزال ورداء ولعلين فإن لم يجدن علين فليلبس خفين وليقطعهم أسفل من الكعبين رواه أحمد هذا الحديث سيأتي وهو في الصحيحين بنفض آخر في حديث ابن عمر لكن هذا الحديث رواه أحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابو عوانة وابن المنذر وصحاها ابن المنذر وقال هو صحيح ورجاله رجال الصحيح فالحديث صحيح وإن قال حديث غريب لكنه صحيح ويغني عنه ماذا؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه ويغني عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فالحديث يدل على المسألة ماذا؟ الرابعة من استحباب ماذا؟ لبس الإزار والرداء أنه يستحب للمحرم أن يلبس إزاراً ورداءاً وسيأتي كذلك بيان تفصيل في باب محظورات الإحرام الرابع أو الخامس استحباب التنعل يستحب للمحرم أن ينتعل وأن يلبس ماذا؟ وأن يلبس نعلين فإن لم يجد نعلين لبس خفة وسيأتي بيان هل يقطعهما أم لم يقطعهما في باب محظورات الإحرام ثم ذكر حديث وكذلك في الحديث في قوله في ازار ورداء انه بيان على أنه يحرم على المحرم ماذا لبس المخيط وانه يجب عليه التجرد من المخيط وان يحرم كما ذكرنا في ازار ورداء ونعلين قال النووي يستحب أن يكون ذلك بياضا ان يكون الازار ماذا والرداء بياضا وأن يكون نظيفين أما البياض يدل عليه ماذا البسوا من ثيابكم البيض إلبسوا من ثيابكم البيض وأما إما أن يكون نظيفين وإما أن يكون جديدين وإما وهي تنبيه لطيف أن يكون غسيلين يعني ماذا مغسولين لا يكون شيء تقدم لبسه قبل ذلك لأننا قال استحببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه انتقل المؤلف بعدها إلى متى يهل المحرم متى يلبي بالحج أو العمرة ثم ذكر الأحاديث عن ابن عمر قال بيداؤكم البيداء هي ماذا ما البيداء المفازة الشيء ماذا الواسع الذي ليس به يعني شيء وقيل هي الأرض الملساء التي لا نبات فيها قال بيداؤكم هذه يقصد البيداء التي كانت ماذا في الحليفة بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها معنى تكذبون تخطئون معنى تخطئون في ما تنقلون ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد بالحليفة متفق عليه وأخرجه البخاري في باب الإهلال عند مسجد ذي وفي لفظ ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام بعيره أخرجه وليس هذا لفظ في البخاري بهذا اللفذ إلا من عند الشجرة حين قام بعيره ليس هذا لفظ البخاري وفي لفظ وأما الإهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته حتى تقوم به راحلته. وفي لفظ حين استوت به ناقته قائمة وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز ما الغرز؟ المكان الذي يحط فيه الراكب ماذا؟ قدميه المكان الذي يضع فيه الراكب قدميه نعم قال إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل بذي الحليفة فكأن ابن عمر رضي الله عنه يرد على قول من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا لما على جبل البيداء ولذلك أورد الرواية الأخرى وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة يدهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجدا. بالحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فكان ابن عمر في هذه الأحاديث يؤكد أن أهلال النبي صلى الله عليه وسلم من, من عند المسجد متى حين بعثت به راحلته قائمتان الرواية المعارضة رواية أنس عن أنس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وعن نسى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على, على جبل البيداء أهل البيداء هي المفازة كما ذكرنا جيد والشيء المرتفع من الأرض المشرف من الأرض الذي ليس به نبات وقيل هي الأرض الملساء وهي في ذي الحليفة في ذي ماذا؟ في ذي الحليفة أمام ذي الحليفة إلى جهة ماذا؟ إلى جهة مكة. رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارمي ورجال اسناده رجال الصحيح، إلا أشعث ابن عبد الملك، لكنه ثقة. فالحديث صحيح. ولفظ النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالبيداء. صلى بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فاهل بالحج والعمره حين صلى الظهر متى يخبر ان النبي اهل حين ركب ناقته بالبيداء لكن ابن عمر يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل من عند المسجد مسجد الحليفه ماذا لما ماذا ركب راحلته صلى الله عليه وسلم فتعارضت الاحاديث ثم ذكر حديث جابر ان احلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه البخاري وقال رواه انس وابن عباس رضي الله عنهما والحديث حديث ابن عباس اخرجه البخاري وحديث جابر في الصحيح ثم ختم المؤلف هذا الباب بروايه كان فيها جمعا بين ماذا بين هذه الروايات فقال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله في إحلاله يعني من أين أهل فقال إني أعلم الناس بذلك إنما كانت منه حجة واحدة على النفس المحج لحجة واحدة حجة فمن هنالك اختلفوا أنه ماذا حج حجة واحدة ونقل كل منهم ما راه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه يعني أهل فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين ماذا أين أهل النبي بعد الفراغ من صلاة الركعتين فسمع منه ذلك قوم أقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل من الذي حدث به عن هذا؟ من؟ ابن عمر والذي قبله من؟ ابن عباس فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك إنما أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته ثم مضى فلما على, على شرف البيداء الجبل على عليه أهل فأدرك ذلك أقوام فقالوا إنما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء وأيم الله هذا رأي ابن عباس لقد أوجب في مصلح يعني أنه أهل بعدما صلى الركعتين وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين على شرف البيداء فكان النبي صلى الله عليه وسلم أهل في هذه المواطن الثلاث هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والحديث حديث ابن عباس في إسناده خصيف ابن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف سيما فيما خالف فيه الثقات وفيه محمد بن اسحاق وقد صرح بالتحديث وقد ضعف الحديث ابن حزم وابن حجر لكن العمل في الجمع على حديث ابن عباس جمع بعض اهل العلم بحديث ابن عباس رضي الله عنه إذا نقول حديث ابن عمر دليل على أن موضع اهلال النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد ذي الحليفه لأن ابن عمر إنما قال ذلك ردا على من قال أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء كما قال أنس وفي رواية مسلم أهل لما وضع رجله في ماذا في الغرز وقلنا هو محل الرجل في الدابة ولا تعارض بينهما كما يقول ابن كثير فإن الإحرام كان من عند المسجد ولكن بعدما ركب راحلته وحديث أنس أنه ماذا حديث أنس وابن عباس وجابر أنه أهل لما على جبل البيداء وحديث ابن عباس أنه أهل في دبر الصلاة في مسجد ذي وكذا فذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الأفضل أن يحرم إذا بعثت به راحلته للاتفاق أغلب الروايات في ماذا؟ اتفاق أكثر الروايات وأصحها وأشهرها على أنه أهل صلى الله عليه وسلم عند انبعاث راحلته وانبعاثها واستواؤها قائمة وذهب الأئمة أبو حنيفة رحمه الله وأحمد كما هو المذهب وأبو داود إلى أنه يحرم عقيب الصلاة وهو جالس في مصلاة قبل أن يركب دابته وقبل قيامه ولا تعارض لماذا لأن النبي أهل بعدما بعدما صلى الركعتين كما رجحه أحمد رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ثم أهل مرة أخرى لما استوت به راحلته ثم أهل بل لما على جبل البيداء وماذا كان كثيرون صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن فحدث كل صحابي بما رأى حدث كل صحابي بما رأى قال النووي وهو قول ضعيف للشافعي وهو أن يهل بعد عقيب الصلاة قال الحافظ قد اتفق علماء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل وقد جمع ابن القيم بين هذه الروايات المختلفة بأن الناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا جماعة بعد جماعة فرأى قوم شروعه في الإهلال بعد الفراغ من صلاته في مسجد الحليفة. فنقلوا عنه أنه أهل بذلك المكان، ثم أهل لما استقلت به في فسمعه آخرون، فظنوا أنه شرع الآن في ذلك الوقت يعني، لأنهم لم يسمعوا إهلاه بالمسجد، فقالوا إنما أهل عندما استقلت به راحلته ثم روى كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء، وقد يؤيد هذا الجمع حديث ابن عباس وإن كان ماذا، وإن كان فيه ضعف، وإن كان فيه ضعف، وإن كان فيه ضعف،, كان فيه ضعف نعم. هذا بالنسبة لميقات ذي الحليفة فيقال أن هذا بالنسبة لإهلال من كان مآت عن طريق ماذا عن طريق المدينة عن طريق ذي الحليفة طيب والمواقع الأخرى يهل بعد أن يصلي ركعتين في ماذا في الميقات بعد أن يصلي ركعتين في الميقات. ويستحب له إذا ركبه راحلتها أو ركب السيارة مثلاً أو كان في الطائر الطائرة أن يهل وكذلك إذا استوى ماذا في طريقه نعم أي ينفي لأنه لم يطلع لا لا ما هو مشكل لأنه يحدث بما رأى ينفي صحيح أنه ينفي بما رأى وإذا قال تكذبون يعني بمعنى ماذا تخطئون ولذلك رد عليه أنس رضي الله عنه وقال إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه لما على جبل البيداء والجمع كما ذكرنا وذلك ذهب الجمهور إلى رأي من؟ إلى رأي ابن عمر قال لأنه أصحي الروايات وأكثرها وأسرح فذهبوا إلى هذا الرأي طيب نختم ولبقية الخمسة منه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دوور الصلاة الله أكبر الله